انكم ظلمتم انفسكم باقتخاذكم العجل فاتوبوا الى بارئكم فاقتلوا انفسكم ذلك خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم انه هو التواب الرحيم